ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سؤلوا الفتنة لآتوها وما تلبتوا بها إلا يسيرا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سؤلوا الفتنة لآتوها وما